إ ن اتبع إ ل ا ما يوحى إ ل ي وما أ ن ا الا نذير مبين قل أ ر أ ي ت م إ ن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد, وشهد شاهد من بني إ س ر ا ئ ي ل على مثله فامن واستكبرتم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 「そして يستغيثان الله و إ ل のお気持ちは私たちのお ل 持ちは私たちのお気持ちは私たちのお気持ちは私たちのお気持ちは私たち ن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 فاليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم, وبما كنتم تفسقون واذكر اخا عاد إ ذ أ ن ذ ر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه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 قالوا أ ج ئ ت ن ا ل ت أ ف ك ن ا عن آ ل ه ت ن ا فاتنا بما تعدنا إ ن كنت من الصادقين قال إ ن م ا العلم عند الله و أ ب ل غ ك م ما أ ر س ل ت به ولكني ولكني أ ر ا ك م قوما تجهلون فلما ر أ و ه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به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 ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم, وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم فما أ غ ن ى عنهم سمعهم و ل ا أ ب ص ا ر ه م و ل ا أ ف ئ د ت ه م من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 و َ إ ِ ذ ْ صرفنا َََْ اليك ََْ نفرا ًَ من َِ الجن ِِّْ يستمعون َََُِْ ا ل ْ ق ُ ر ْ آ ن َ فلما َََّ حضروه ََُُ قالوا َُ أ انصتوا ُ فلما َََّ قضي َُِ ولوا ََ الى َ قومهم َِِْْ منذرين ِ قالوا َُ يا َ قومنا َََْ ا ا سمعنا كتابا أ ن ز ل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه ي ه د ي إ ل ى الحق و إ ل ى طريق مستقيم يا قومنا أ ج ي ب و ا داعي الله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 أ و ل ئ ك في ضلال مبين أ و ل م يروا أ ن الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض ولم يعي بخلقهن بقادر بقادر على أ ن يحيي الموتى بلا إ ن ه على كل شيء قدير